en la ilaha illa Allah en la ilaha illa أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Hei ala al-Salaah Hei ala al-Salaah حي على الفنا حاش حاش حي على الفنا